إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَةٌ حَدَائِقَ وَأَعْنَابَ وَكَوَاعِبَ التَّرَابَ وَكَسَنْدِهَاقٌ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَ وَلَا كِذَابَةٌ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 إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ ينظر الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يدا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي لي كنت تُرَابًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين ما ذكر الله في أول السورة النبأ الذي يتساءل عنه الكفار والمشركون الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو البعث والنشور وأقام الله سبحانه وتعالى البراهين على وقوعه وتحقق وقوعه ذكر في هذه الآيات أن هذا النبى هو يوم الفصل يوم الفصل وهو يوم القيامة لأن الله يفصل فيه بين عباده يفصل بين عباده إما كانوا فيه يختلفون ف ذكر سبحانه وتعالى أن ذلك يحصل حينما ينفق في الصور. إن يوم الفصل، أي يوم القيامة، كان ميقاتا، أي مؤقتا، في زمن لا يتقدم عليه ولا يتأخر. إذا حان وقته وقع. كان ميقات وذلك حين ينفخ في الصور والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل. ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور الصور والناقور بمعنى واحد ينفخ فيه إسرافيل نفختين نفها الأولى يصعب فيه الناس والبشر يموت الخلق إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى ونوف هذا الصور فصاعقة من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفق فيه النفح الثانيه ينفخ فيه نفقة البعث فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين ويعودون كما كانوا، لا يتخلف منهم أحد ينفخ في الصور نفقة الثانية فتطير الأرواح إلى أجسادها الأرواح التي كانت في هذا الصور إذا نفخ فيه إسرائيل طارت الى أجسادها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قيام من قبورهم ينظرون إلى أين يسيرون وهذا يسير على الله سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينبغوا وقال هنا يوم ينفخ في الصوره يعني النفقه الثانيه فتاتون افواجا تاتون ايها الخلق تاتون الى ربكم تأتون إلى ربكم إلى لقاء الله سبحانه وتعالى أفواج جماعات كل أمة مع رسولها كل أمة تأتي مع رسولها يوم ندعو كل أناس بإمامهم تأتي كل أمة برسولها تاتون افواج الاولون والاخرون يوم ينفخ في الصور تاتون افواجا حينئذ تفتح السماوات ففتحت السماء فكانت ابوابا للملائكه ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الْمَلَائِكَةُ تنزيلا تنزل الْمَلَائِكَةُ فتح لها أبواب السماء فينزلون وقيل فتحت السماء فكانت أبوابا أي أن السماء تتشقق بدل أن كانت قوية صامده تتشقق وتتفطر لانها انتهت انتهى اجلها انتهى اجلها فتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال وإذا الجبال سيرت جبال الثابته الرواسي طارت من اماكنها طارت من اماكني وسارت في الهواء سارت في الهواء كانت هباء منثرا هب سيرت الجبال ما كانت سرابا والسراب هو ما يلوح وقت الهجير على الارض من الشمس على القيعان سيرة الجبال فكانت الجبال الجامدة القوية صارت سراب السراب هو ما ينعكس من أشعة الشمس على القيعان وقت الهجير فيصبح كانه ماء إذا أقبلت عليه يظنه ما وهو سراب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة سبه ضمان ماء فإذا جاءه لم يجدوا شيء إذا أقبلت عليه تقول ما هذه الاوديه وهذه البحار لكن إذا وصلتها لم تجد شيئا كذلك الجبال تنعدم وتكون سراب هذا الحو... بعض الحوادث الهائلة التي تحدث في يوم القصر حوادث هائله مروعه تشيب لها الولدان قال تعالى ان جهنم كانت مرصاد النار جهنم من اسماء النار كانت مرصاده مرصده ومعده للكافرين لا يتخلصون منها يمنه ولا يسره ليس لهم عنها محيط ورأى المجرمون النار فضنوا أنهم مواقعها أي تيقنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ما لهم مهرب ولا ملاذ ولا يقبل منهم اعتذار ولا توبة إن جهنم والعياذ بالله كانت مرصدة على طريقه مرصدة على طريقه لا يحيدون عنه للطاغين للطاغين الذين طغوا على أوامر الله سبحانه وتعالى وعصوا رسله والطغيان هو الخروج عن الحد الطغيان هو الخروج عن الحد فهؤلاء طغوا في دنياهم عن اوامر ربهم وطغوا على الخلق تجبروا فكانت جهنم هي مأواهم مأوى ان جهنم كانت مرصادا للطارين مآبا اي مرجعا يرجعون اليه لا يجدون عنه مخرجا ولا ملجا ولا يمكن لاحد ان يتخلف او يتاخر او يهرب للطاغين مآبا وبئس المآب لا لابطين فيها اي باقين باقين في جهنم احقابا جمع حقب وهو مقدار من السنين الحقب مقدار من السنين قيل ثمانون سنة وقيل أكثر وقيل أقل والسنة إثنى عشر شهرا الشهر ثلاثون يوما كل يوم مقدار خمسين ألف سنة إن شاء الله العافية هذا آل عبارة عن خلودهم في النار وأنهم لا يخرجون منها لابتين فيها احقاب ما قال أحقابا عشر ولا مئة ولا آذ أحقابا ما لها حد، إن شاء الله العافية خلدون فيها لابثين فيها احقابا ما لهم اطمع انهم يخرجون منها هل هي ماواهم دائما وابدا لابثين فيها احقابا كيف حالتهم فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شراب المده طويله ولا تحد فيها لا حد له واهلها في عذاب وشقاء لا يذوقون فيها بردا والبرد هو ضد الحر فهم دائما في حر والعياذ بالله في حراره لا يجدون بردا يريحهم من هذه الحرارة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بردا لجلودهم من العذاب ولا شرابا لاجوافهم وداخلهم يرويهم من لا يذوقون وقيل لا يذوقون فيها بردا أي نوما لا ينامون فالعياذ بالله لا ينامون وهم دائما في عذاب لا يلقون فيها برد ولا شرابا إلا حميما وغساقا حميما مقابل برد وغساقا مقابل شراب شرابهم الغساقه الصديد صديد أهل النار صديد أهل النار وعياذ الله المتسرب من أبدانهم وجروحهم و... وعذابهم هو شراب أهل النار غساق لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما بدل البرد وغساق بدل الشراب جزاء وثاقا هذا الذي حصل لهم من العذاب جزاء على اعمالهم ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى لانهم لم يقدموا لانفسهم الا الكهر والضلال فجازاهم الله بعملهم جزاء على اعمالهم وفاقا اي مطابقا مطابقا لاعمالهم من قدم خيرا وجد خيرا ومن وجد شرا وجد شر قال تعالى إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أنت الذي قدمت هذا لنفسك هذه حالتهم والعياب بالله ما هو الذي سبب لهم هذا الذي سبب لهم هذا أمور إنهم كانوا لا يرجون حساب هذا أول الأسباب إنهم كانوا في الدنيا لا يرجون حساب لا يؤمنون بالبعث والنشور ولقاء الله سبحانه وتعالى بل يكذبون يكذبون بذلك إنهم كانوا لا يرجون حسابا هذا واحد ثاني وكذبوا بآياتنا كذبوا بآيات الله الدالة على البعث والنشور التي أقامها الله براهين على البعث والنشور كذبوا بها كذبوها وسخروا منها ولم يستفيدوا منها. كذبوا بالبراهيم والآيات الدالة على البعث والنشور لم ينتفعوا بها وكذبوا بآياتنا كذبا الشيء الثالث كل شيء نحصيناه كتاب أعماله حصيناها حصيناها عليهم وكتبناها يعني كذبوا بآياتنا كذبا مصدر كذاب مصدر كذبه يعني تكذيبا تأكيد مصدر مؤكد كل فعل كذبوا بآياتنا وكل شيء هذا, هذا الأمر الثالث الذي أوجب لهم النار أن الله احصى عليهم أعمالهم وكتبها عليهم ييد الحفظة التي تكتب عليهم كل ما يصدر منهم لو أنكروه ما استطاعوا لأنه مثبت عليهم هم يعترفون بهذا إذا قرأوا كتابهم اعترفوا به ولم ينكروا كل شيء في كتابا فذوقوا قال الله جل وعلا لهم بعد هذا فذوقوا ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب جهنم فلن نزيدكم الا عذابا حينئذ يئسون ويبلسون من رحمه الله عز وجل ينقطع رجاءهم فلن نزيدكم الا عذابا لا يخفف عنه او يرجون انه يخفف ابدا بل هو يزيد دائما فلن نزيدكم الا عذابا هذا مصير الكفار في يوم الفصل ثم ذكر سبحانه مصير المؤمنين في يوم الفصل الذين آمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر واستعدوا له بالأعمال الصالحه المتقين الذين اتقوا هذا العذاب جعلوا بينهم وبينه وقاية من طاعة الله إن للمتقين مفازا أي منجات، مفازا أي من من هذا العذاب الأليم لهم منه مخرج ومخلص إن للمتقين مفازة أي من وذلك حينما يمرون على الصراط ينجون ويجتازون الصراط فيفوزون بالسلامة فوزون بالسلامة إن للمتقين مفازة أي من جات من هذا العذاب ومع النجاة من العذاب تحصل لهم الكرامات من الله عز وجل حدائق بساتين ملتفه وأعناب حدائق وأعناب الأعناب من جملة ما في الحدائق ولكنه نص عليها لكثرتها للجنة حدائق واعناب وكواعب زوجات زوجات كواعب وهن الشابات كواعب هن الشابات من نساء اهل الجنة سواء كن من الحور العين أو من الآدميات المؤمنات يعيدهن الله جل وعلا كواعب يعيدهن الله كواعب نواهد أجمل ما يكون في الجنة كواعب أترابا أي متساويات في السن ما يكون بعضهن أكبر من بعض ولا ولسنا أكبر من أزواجهن ولا أزواجهن أكبر منهن بل هم في سن واحده في سن واحده لا يتفاوتون وكواعب اتراب وكاسا بهاقه هذا شرابهم كاسا بهاقه مملوءه مملوءه بالشراب مترعه لا تنقطع وكاسا دهاقا للشراب اللذيذ المنوع في الجنة وكاسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب هذا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها في الجنة لا يسمعون فيها لغوا يعني باطلا من الكلام أو من الأفعال أو من لا يسمعون فيها إلا حقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون الكذب ما فيها لغو كلام لا قيمة له ولا فائدة فيه كما في الدنيا وليس فيها كذب مثل ما في الدنيا كله صدق كله صدق وحق الجنة منزهة عن هذه الأمور جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء لهم على اعمالهم اعمالهم هي السبب في هذا الاعمال الصالحه المتقين قال المتقين جزاء اي على تقواهم ذكر السبب وهو التقوى جزاء من ربك شوف هناك قال جزاء وفاقا عدل من الله وهنا قال جزاء من ربك ليس له حد وعطاء من الله ليس له حد جزاء من ربك عطاء حسابا على أعمالهم الصالحة ويضاعفها الله أضعافا كثيرة تفضلا منه سبحانه وتعالى جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض ربك رب السماوات فهو رب كل شيء رب السماوات والارض وما بينهما ما بين السماء والأرض من الأجواء الواسعة كلها ملك لله سبحانه وتعالى الرب هو المالك هو مالك للسماوات والأرض وما بينهم إذن مش بقي يملك السماوات والأرض وما بينهم ما بقي شيء كل الملك له سبحانه وتعالى رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن الرحمن صفة للرب الرحمن صفة للرب سبحانه وتعالى ومناسبته ل لجزاء أهل الجنة أنهم نالوها برحمة الله نالوها برحمة الله عز وجل فالجنة لا تنال إلا برحمة الله والأعمال إنما هي سبب فقط كما تقدم ثم قال جل وعلا واصفا للرب سبحانه وتعالى والرحمن لا يملكون منه فطابا لا أحد يتكلم إلا بإذنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه لعظمته سبحانه فمن أذن له بالكلام تكلم وإلا فإنهم لا يتكلمون كما يأتي لا يملكون منه خطاب أي مخاطبه إلا بإذنه هذا من عظمته سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح وهو على أقرب الأقوال جبريل عليه السلام الروح الأمين أعظم الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة فخص جبريل أو خص الروح من تخصيص من ذكر العام من ذكر الخاص قبل العام هذا من باب التخصيص يوم يقوم الروح والملائكة أيضا يقومون يقومون قياما لرب العالمين صفوفا يوم يقوم الروح والملائكة يعني يقومون صفا وصفون عند الله جل وعلا صفوفا والمسلمون في الدنيا يصفون في الصلاة صفوفا امام ربهم في الصلاة كما تصف الملائكة عند الله سبحانه وتعالى لا يتكلمون الملائكة لا يتكلمون على قربهم من الله وفضلهم ومكانتهم لا يتكلمون والبشر لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من اذن له الرحمن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلا أحد يتكلم أو يشفع أو يخاطب الله جل وعلا لا من الخلق الآدميين ولا من الملائكة إلا من أذن له الرحمن بالكلام وقال صواب شرطين شرط الأول الإذن الشرط الثاني الإصابة في القول احد يقول قولا غير صواب عند الله جل وعلا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ثم قال جل وعلا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الذي هذه اوصافه حق لا مريه فيه ولا بد ان يقع ولا بد لكم ان تلاقوه لا بد لكم من هذا ذلك اليوم الحق الذي لا مريه فيه فمن شاء اتخذ إلى ربه مآل من شاء في هذه الدنيا فإنه يتخذ لهذا اليوم عدته بالأعمال الصالحة وهذا ممكن ما دمت على قيد الحياة ممكن والإنسان له مشيئة واختيار من شاء اتخذ إلى ربه مآبا استطيع هذا استطيع أن يعمل الأعمال الصالحة ويستطيع أن يعمل الأعمال السيئة بمشيئة اختياره وسيلقى ما في هذا اليوم فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يعني مآبا حسنا ومآبا طيبا لان يستعد له للاعمال الصالحه الابتعاد عن الاعمال السيئه فمن شاء اتخذ الى ربه مابا مرجعا يرجع الى الله به فينال جزاءه الاوفاء من شاء اتخذ إلى ربه مآبا إذن ما لحد عذر كأنكم تشاهدون هذا اليوم لأن هذا كلام رب العالمين لا يتطرق إليه شك كلام رب العالمين وقد صور لكم هذا اليوم كأنكم تشاهدونه وأعطاكم فرصة الاختيار والمشيئة ومكنكم من الأعمال اذا لم يبقى لأحد عذر ولا حجة على الله سبحانه وتعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبة ثم كرر سبحانه وتعالى تحذير من هذا اليوم انا انذرناكم انذرناكم عذابا قريبا ان لم تستعدوا لهذا اليوم فالعذاب الذي اخبرناكم عنه قريب لانه آتي وكل آت قريب كل آت قريب فلا يقال انه هذا يوم القيامه متى يجي يوم القيامه مثل لا هل قريب كل لؤات فهو قريب إنا نذرناكم عذابا قريبا ولكن الله أخفى عنا وقته بينما بينه لنا لأن مصلحتنا في العمل ليست مصلحتنا في معرفة متى يحصل متى يقوم كم بقي من الدنيا هذا ليس من مصلحتنا إنما أصلحتنا العمل أمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا متى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من خير أو شر كل إنسان يقف على عمله يوم القيامة كل يحصى عمله خير أو شر فتنظر فيه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 وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه امدا بعيدا يوم ينظر المرء كل إنسان كل إنسان لازم ينظر إلى ما قدمت يداه في الدنيا يداه ما قدم له غيره ولا يحمل عليه سيئات غيره ولا يعطى من حسنات غيره، كل له عمل، كل له عمله ما قدمت يده، ولا يظلم بان يعذب على شيء لم يعمله أو يعذب بعمل غيره أبداً لا تجر وازرة وازرة أخرى. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر في هذا اليوم حينما ينظر ما قدمت يداه من الكفر والشرك والظلال والسخرية يقول يا ليتني كنت ترابا لم أبع ليتني بقيت ترابا في القبر. لم ابعث ولم الاقي هذا الهول والعذاب هذا تمني والتمني لا ينفع تمني لا ينفع ابدا تمني المستحيل يا ليتني كنت ترابا وقيل ان الكافر يقول هذا حينما يبعث الله البهايم بهايم تبعث وإذا الوحوش حشرت البهائم تبعث ويقتص لبعضها من بعض تصل الشات الجلحة من الشات القرن يقام العدل بينها ثم يقال لها كوني ترابا ليس لها جنة ولا نار وقالوا لا كوني ترابا عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وهذا تمني المستحيل ولا ينفعه ذلك لأنه ضيع عمره وضيع دنياه فضاعت آخرته والعياذ بالله فهذه عاقبة أهل الإيمان وأهل الكفر وهي قريبة لأنها مستقبلة وكل آت فهو قريب فاستعد لذلك ولا تستبعد ملاقات هذا اليوم وكل انسان يموت فاذا مات قامت قيامته لان القيامه نوعان قيامها الصغرى وهي الموت قيامها الكبرى وهي البعث وكل من مات لقي هذا الكلام ولقي هذا الوعد والوعيد من حين يموته يلقى هذا المؤمن يلقى ويبشر والكافر والعياذ بالله يلقى العذاب ويخسر ويتمنى الرجوع ولا, ولا يمكن من الرجوع لانه ما بقي له حجه يرجع ليش ما بقي له حجه بين له الله كل شيء وهو حي واقام البراهين عليه مكّن مكنه من العمل وضيع الفرصة ولو ردوا لعادوا لمانه عنه الله يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لمانه عنه لأن قلوبهم فاسدة وإذا فسد القلب فلا حيلة فيه إذا زاغ القلب والعياذ بالله فلا حيلة فيه فهم لو ردوا لعادوا لمانه عنه وإنهم لكاذبون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين قال الله جل وعلا بل بدا لهم ما كانوا يقكون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فالمؤمن يستعد لهذا اليوم ولا يغامر ولا يقلد الناس ويقول ما فعله الناس كل الناس على هذا كل الناس ما ينفعونه وفي يوم القيامة ما أحد يدري إلا عن نفسه ولا يدري بعذاب الآخرين أو نعيم الآخرين كل ما يعلم إلا عن نفسه فلا ينفعك أن الناس ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون بالدنيا إذا رأيت الناس مبتلين ومصابين يخف عليك المصيبة ولا ألمتوا هذا شيء حاصل للناس لا شيء في الآخرة ما ينفعك هذا ولا ينفعكم اليوم يضلمتم أنكم في العذاب مشتركون صلى الله العافيه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على له وأصحابه اجمعين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل السماوات والأرض يوم القيامة يزالان بالكلية بحيث لا يوجد سماء ولا أرض؟ تبدل الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدل. نعم. تقول فضيله الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره ألف سنة وبين قوله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وهل مقدار اليوم من أيام الآخرة يكون مرة ألف سنة ومرة خمسين ألف لا ليس يوم الآخرة مختلف يوم ألف و يوم خمسين ألف لا هو خمسين ألف ولكن العلماء في الجمع بين قوله ألف سنة و قول خمسين يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فقالوا هذا نتيجة لاختلاف السير فيه سير بطيء يكون خمسين ألف سنة وفيه سير سريع يكون ألف سنة هذا الاختلاف السير هذا قول والقول الثاني خمسين ألف سنة من الأرض السفلى إلى العرش هذا خمسين ألف سنة وألف سنة من الأرض العليا طبقها العليا إلى السماء الدنيا هذا ألف سنة من الأرض العليا إلى السماء الدنيا هذا ألف سنة وقيل التوقف فيها له الله اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر بعض أهل العلم أن مدارس التفسير تنقسم إلى أقسام ثلاثة الأولى مدرسة التفسير بالمأثور ومثل لها بتفسيري ذكر بعض أهل العلم أن مدارس التفسير تنقسم إلى أقسام ثلاثة الأولى مدرسة التس التفسير بالمأثور ومثل لها بتفسير الإمام عبد الرزاق وابن أبي حاتم والثانية مدرسة التفسير بالمأثور مع الرأي ومثلها لها بتفسير ابن جرير والثالثة مدرسة التفسير بالرأي ومثل لها بكثير من الكتب سؤاله هل هذا التقسيم صحيح الذي ذكره ليس بصحيح من ذكر هذا عنه من أهل العلم من, من الذي قال بهذا من الذي قال بهذا كما ذكروا ذكر ابن كثير في أول تفسير هو ابن أما يكون تفسيرا للقرآن بالقرآن وإما أن يكون تفسيرا للقرآن بالسنة وإما يكون تفسيرا للقرآن بتفسير الصحابة أو تفسير للقرآن بتفسير التابعين تلاميذ الصحابة او تفسير للقرآن بمقتضى اللغة التي نزل بها وهذا ما ما مشى عليه ابن بن, بن كثير وابن جرير ولعمه المتقدمون نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الخلود في النار خاص بمن كفر واشرك بالله غيره ام يدخل في ذلك هل القلود في النار خاص بمن كفر بالله وأشرك معه غيره أم يدخل في ذلك من مات على معصية ولم يتب منها ولو كانت صغيرة مذهبا للسنة والجماعة كما درستم في العقيدة أن الذي يخلدون في النار هم الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر وأما أهل المعاصي التي دون الشرك فهم تحت المسيئه إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب عليها لكن لا يخلدوا في النار يخرجون من النار أصحاب الكبائر من المؤمنين وإن عذبوا في النار يخرجون منها ولا يخلدون ولا يخلدون فيها وأما الصغائر فإن الله يكفرها بمكفرات كثيرة صلوات الخمس مكفرات الجمعه الى الجمعه مكفره رمضان الى رمضان مكفره فصغائر يكفرها الله جل وعلا بمكفرات مكفرات او يعفو عنها سبحانه وتعالى نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وقوله سبحانه إنهم كانوا لا يرجون حسابا مع قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فهل الكفار متفقون على انكار البعث لا المشركون ليسوا متفقين على إنكار البعث منهم من ينكر البعث مقتديا بالفلاسفه ومنهم من يؤمن بالبعث لكنهم يشرك بالله عز وجل يؤمن بالبعث والجنة والنار لكنهم يشركوا بالله عز وجل فلا ينفعه إيمانه مدام يشرك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من العلماء من قال إن النفخ في الصور ثلاث نفخات نعم نعم هذا له وجه له وجه الفزع ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخلين في سوره النمل هذه نفخه الفزع ثم تأتي نفخه الموت الصعق ثم نفخة البعث فالصعقات أو النفخات مذكورة في القرآن كريم واحده في سورة النمل واثنتان في سورة تنزيل في سورة تنزيل الجمر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صف لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صوابا سمعت أن معنى صوابا في الآية الكريمة أن معناها لا إله إلا الله نعم هذا, نعم هذا من معنى نعم من معنى الصواب من معنى القول الصواب قول لا إله إلا الله بل هذا هو أعلى بل هذا هو أعلى الصواب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صح علي بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إنه قال ليأتي يوم على جهنم, ليأتي على جهنم زمان وليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها عقابا وكذلك أن حربا سأل إسحاق ابن راهويه عن هذه الآية فقال سألت إسحاق قلت قول الله سبحانه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فقال أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن فهذا كلام موجود في كتاب ابن القيم رحمة الله عليه حاد الأرواح وقد أشكل علي كثيرا فما توضيحه وفقكم الله هذا ليس ماثورا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مرويا عن الرسول انما هو من كلام انصح هو من كلام بعض الصحابه وبعض بعض التابعين وما دام انه مخالف للقران فلا يلتفت اليه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله صح ان ايات سوره الاحزاب كانت مئتي ايه أو كطول سورة البقرة وهل الآيات التي ليس لها أثر الآن تكون مرفوعة أو منسوخة نعم يقولون ان سورة الأحزاب كانت أطول من هذا ونسخ منها ما نسخ والنسخ على أقسام منه ما ينسخ لفظه وحكمه ومنها ما ينسخ لفظه دون حكمه ومنه ما ينسخ حكمه دون لفظه فالنسخ يختلف نعم والله ينسخ ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى نعم يمضي الله ما يشاء ويثبت ما ننسخ من ايه او ننسها النسخ ثابت وهذا لحكمه ولاجل مصالح العباد ايضا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قول الله سبحانه تكون الجبال كالعهن المنفوش مع قوله سبحانه في هذه السورة وسيرت الجبال فكانت سرابا الجبال لها أحوال هذا يحمل على أن الجبال يأتي عليها أحوال تارة تكون كالعهن تارة تكون هباء هباء منذورة وتارة تكون سرابا لها حواتي. نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول لم تصم ابنتي سبعة وعشرين يوما من رمضان بسبب المرض الذي لازمها حتى شهر ذي القعده الحالي ثم توفيت فهل نطعم عنها أم نصوم عنها وفقكم الله ما دامت أنها افطرت للمرض الذي لا تستطيع معه الصيام مستمر معها حتى ماتت فليس عليها شيء ليس عليها شيء والحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول من نسي دعاء السفر ثم تذكره في منتصف الطريق فهل يقوله فات وقته فات وقته لكن بإمكانها أن يدعو بيدعية غير دعاء السفر الذي عند الركوب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طبيبة مات زوجها منذ أربعين يوما في بلدها الأجنبي والآن تريد أن تأتي إلى الرياض للعمل علما أن معها ابنها المحرم في الطريق فهل يجوز لها القدوم إلى المملكة للعمل وهي ما زالت في العدة إذا كانت تستطيع البقاء في بيت الزوجية إلى إكمال العده يجب عليها ذلك إذا كانت لا تستطيع البقاء فلها أن تنتقل منه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين فلو أطعمت اليوم خمسة مساكين وفي الغد أطعمت الخمسة أنفسهم فهل هذا مجزئ؟ لا هذا ما يجي تطعم خمسة آخر، غيره نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. جردد الاطعام على واحد، على واحد. أطعموا عشرة أيام ما نصحه. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يقطع المتمتع؟ الت... نعم. متى يقطع المتمتع التلبية في الحج؟ المتمتع. في العمره يقطع التلبية إذا شرع في طواف العمر إذا شرع في طواف العمره يقطع التلبيه وفي الحج يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرات العقبة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا مقيم في الرياض وأريد أن أعمل عمرة في هذا الشهر ونيتي أن أحج في السنة في هذه السنة فهل أكون متمتعاً بحيث إنني سأعمل العمرة ثم أرجع إلى الرياض ثم بعد ذلك أعود إلى مكة؟ نعم الصحيح والراجح أنك متمتع لأنك لا ينقطع التمتع إلا لو سافرت إلى بلدك إذا سافر إلى بلد بين الحج والعمرة انقطع التمتع أما إذا سافر إلى غير بلد التمتع باقي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أبي قد مات في امريكا وهو على غير دين الإسلام فقامت الحكومة هناك بتوزيع المال على الورثة إجبارا سؤاله هل يجوز لي أن اخذ ذلك المال حيث إنني ابنه لا, لا لا ته ما هو ما هو يرثه أبناؤه الكفار ولا يرثه ابنه المسلم ليس له منه شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل جد جدي جدي قد توفي بعد رمضان نعم وكان عليه قضاء فهل يصام عنه الأيام التي أفطرها ومن, ال... ومن الذي يقوم بصيامها وهل, تتج... وهل تتجزى الأيام بين الأقارب ما ندري عن ترك هذا الصيام وموته بعد ذلك هل استمر به المرض الذي ترك من أجل الصيام حتى مات فهذا ليس عليه قضاء أو أنه شفي وعوفي وأتى عليه رمضان آخر ولم يقضي من غير عذر فهذا يبقى رأى الصيام في ذمته وإذا صام عنه أحد من أقاربه ومن من غيره أبرأ ذمته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يعطيني شخص زكاة لأوزعها على الفقراء وأنا فق... يقول شخص زكاة على الفقراء وأنا شخص فقير فهل يجوز لي أن اخذ منها أو أن أعطيها زوجتي أو والدي أو أولادي؟ أنت وكيل والوكيل لا يأخذ لنفسه ولا لولده. ولا لزوجته ولا لوالديه لا يأخذ منها شيء إلا بإذن صاحبها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح اشتراط الحج بهذا الشرط فإن, حبس فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني إذا رد بسبب عدم حمله تصريح الحج هو المخطي لماذا لا يحد وهما مع التصريح هو المخطي لا يحج إلا مع التصريح ولم يكلف الله بالحج وهو ما مع التصريح وليس هذا بالحابس حابس مرض ولا عدو هذا معلم من قبل ما يقول له ترى ما تمكن من الحج إلا بالتصريح ثم هو يعصي الأمر ويحج لا هذا ما يصلح نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما شروط كفالة اليتيم وهل يكفي دفع مبلغ مالي شهري لجمعية رعاية الأيتام فأحصل على هذا اليتيم الذي تعرفه وتعرف حاجته وأنه ليس له ميراث ولا من يقوم عليه وينفق عليه هذا خير كثير في هاجر عظيم انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار صلى الله عليه وسلم لأصبعه أما الذي لا تعرفه تصدق يا أخي لا كانت خير تصدق على المحتاجين الذين تعرفهم ولا تصدق على مجهول لا تعرفه نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله يقول هناك من يقول إن مرحلة السلف هي مرحلة أتت وانتهت ولا نستطيع أن نطبق إن بالنسبة لا هو لأنه ما يحب السلام ولا يريد أن يسير على منهجهم أما بالنسبة لاهل السنة والجماعة مرحلة السلام باطية إلى أن تقوم الساعة باقيه إلى أن تقوم الساعة لم تنتهي ولله الحمد نعم اقول فضيله الشيخ قف الله ما حكم السجود بدون صلاة من أجل الدعاء فقط لأنه أحراب الإجابة نعم يصلي ويدعو يصلي ويدعو والصلاة هي من أجل الدعاء الصلاة من أجل الدعاء وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى نعم هذا حفظك الله يريد أن يسجد بدون الصلاة ليدعو ما ورد هذا لكن يصلي ثم يدعو هذا وارد نعم حديث الصلاة الحاجة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اريد أن أحج هذه السنة حج تمتع أريد أن أحج هذه السنة حج تمتع وأريد أن أعتمر في يوم الخامس من ذي الحجه ثم بعد ذلك أذهب إلى جدة وفي اليوم الثامن أذهب إلى ميناء فهل عمل هذا صحيح؟ نعم أهل بس إنك إذا اديت العمر تذهب إلى جدة ولجاء يوم الثامن تحرم من جدة وتأتي لميناء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم توزيع الكتيبات التي فيها آيات من القرآن توزيعها على غير المسلمين حيث إنها ربما ستعرض للإهانة ما دام أنك ما ترمى أنها بها وتصان لا توزيعها لا توزعها على تعرضها للإهانة بما فيها من كلام الله وكلام رسوله والأحكام الشرعية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بالتضبيب في باب الآنية ها؟ ما المقصود بالتضبيب في باب الآنية لما الكسر إذا كانت الآنية منكسرة فإنك تضبها بشيء يجمعها ويصلح كسرها ولو من الفضله لا بأس نعم يقول فضيله الشيخ الله ان يكون يسير ضبه يسيره نعم في كبيره زائده عن الحاجة نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل هل يشمل هذا النفل أم أنه خاص بالفرض فقط هذا خاص بالفرض فقط بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام النافلة من النهار بدأ صيام النافلة بالنهار فالنافل أوسع من الفرض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبنا لأداء العمرة فلما كنا بالتنعيم صلينا المغرب ما يقول ذهبنا لأداء العمرة فلما كنا بالتنعيم صلينا المغرب مع العشاء جمعا وقصرا وذلك قبل أذان العشاء بربع ساعة فهل فعلنا هذا صحيح ذهبوا ليه لأداء العمرة فلما كنا بالتنعيم صلينا المغرب مع العشاء جمعا وقصرا قبل أذان العشاء بربع ساعة فهل فعلنا صحيح نعم ما دمتم مسافرين ما دمتم مسافرين فلكم أن تصلوا جمعا في وقت الأولى أو جمعا في وقت الثاني جمع تقديم أو جمع تاخير ما دمتم مسافرين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل, هل يوجد كتاب ينصح به فضيلتكم طلاب العلم وذلك في أحكام الدماء في الحج والعمرة على مذهب الإمام أحمد مناسك مناسك موضحا فيها الدماء في الحج والعمرة مناسك المختصرة وكتب الفقه المطولة كلها موجود فيها هالك نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب زاد المعاد ذكر أربعة عشر دليلا على وجوب التمتع في الحج وقد اشكل علي ذلك نعم هو الإمام ابن القيم يرجح أن أن فصل الحج إلى العمره أنه فرض واجب مستمر ولكن الجمهور على أنه سنة وليس فرض ومن, ومن العلماء من يمنع من يمنع الحج إلى العمره يقول هذا خاص بالصحابه وهذا خطأ هذا الرأي خط ليس خاصا وليس واجبا ما هو مستحب نعم يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله هل الأفضل لي بعد أن حججت حج الفريضة هل الأفضل أن أحج عن نفسي تطوعا ها؟ يقول هل الأفضل لي بعد أن حججت حج الفريضة أن أحج عن نفسي تطوعا أو أن أحج عن بعض أقاربي ممن مات ولم يحج أحسن إنك تبري لما في الميت تحج عن من مات ولم يحج أحسن من أنك تحج لنفسك نافلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أشكل علي الجمع بين ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع حي على الصلاة قام كأنه لا يعرف منا أحد وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في بيته حتى تقام الصلاة ثم يخرج إلى الناس، لأنه هو الإمام، لأنه هو الإمام، فالإمام يبقى في بيته حتى تحضر الاقامه وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من ليس إماما فيبكر إلى المسجد، نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لإمام أن يأخذ مصحفا من المسجد ليقرأ فيه في بيته لا المصاحف التي في المسجد وقف على المسجد لا تخرج من المسجد لأنها وقف عليه نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من ألمانيا أسلمت وتريد الزواج والهجرة إلى هذه البلاد لكن والديها الكافرين لا يريدان ذلك فهل تطيعهما في ذلك في لا, لا يريدان لا يريدان أن تهاجر إلى هذه البلاد وأن تتزوج لا تطيعهما في ذلك لا تطيعهما في معصية الله ترك الهجرة ولا في ترك الزواج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان به مرض فهل هو بالخيار ان أراد أن يصبر أو أن يتعالج وما هو الأفضل في حقه العلاج مباح إن شاء فعله وإن شاء ترك ما هو واجب ولا حتى مستحب بل هو مباح يباح التداول وهو بالخيار إن شاء عالج وإن شاء ترك العلاج نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم أخذ المرأة حبوبا لتأخير الدورة الشهرية لغرض لغرض الحج؟ لا بس إذا كانت الحبوب لا تضرها ليس لها أثر سيء عليها فلا مانع ويستحب او أو ينصح بأن تستشير الطبيب تستشير الطبيب ما تأخذ الحبوب. ولما تدري عن تأثيرها عليها وآثارها عليه نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض العلماء ينهى عن الصيد في الليل بعض العلماء ينهى عن الصيد في الليل لأنه وقت النوم والسكن للمخلوقات والنهار هو وقت المعاش مستشهدا بقوله سبحانه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا فهل نهيه هذا صحيح؟ نعم الصيد بالليل تنتشر فيه المخلوقات التي لا يراها والجن ويخشى عليهم أيضا يصاب في عقله ألا يصيد في الليل صيد في النهار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار من أجل وإذن, وإذن الصيد في الليل فيه تبييت فيه بيات وهذا مكروه بيات للطيور والحيوانات وهذا فيه مكروه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز السفر الى بلاد الكفار من اجل بر الوالدين اللذين هناك اذا كان يحتاجان إليك طيب لا تساوي ما عليهم عليهم؟ لا تساعد وتنفق عليهما وتحسن إليهما نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اشترى سلعة ثم علم فيما بعد أنها مسروقة ويعلم بائعها فما الحكم في ذلك الحكم في ذلك أن البيع باطل إذا علم أنها مسروقة البيع باطل يطالب صاحبها باسترجاع الثمن ويردها عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لشخص في العمل أن يسأل عن ترقية له يستحقها هل يجوز, هل يجوز لشخص في العمل أن يسأل ويطلب ترقية له يستحقها فيسألها ويطلبها من مديره ام أن هذا داخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الإمارة لا هذا حق لها الترفيع حق للموظف له أن يطالب به وهذه ما هي بإمارة هذه ما هي بإمارة لوظيفة وظيفة عمل هل الكل موظف نمير لا النمير المتولي على البلد أو على الناس هذا الامير اما الموظف هذا ما هو بنيمير ما حد يقول ان الموظف نمير نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله انا طالب جامعي واخي هو الذي يصرف علي وعندي شك في امواله انها من طريق حرام فما نصيحتكم لي لا يكفي الشك اذا كنت تتيقن انها حرام فلا يجوز استعمالها اما اذا لا تعلم انها حرام فالاصل الاباحه ولله الحمد لا تشدد على نفسك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز صبغ الشيف الذي باللحية هل يجوز صبغه بالسواد أو باللون البني لا بلون مغاير للسواد ما كسبه بالسواد الخالص السواد الخالص ما يجوز حرام نعم انت. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه